ولا تطيع كل حلاف مهيم هم ماذ مشاء بنميم من فعل الخير معتب أتيم عط بعد ذلك ذنيم أن كان ذمالي وبنيم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 الربك وهم نائمون فأصبحت كالصرم فتنادوا مصبحين أن يغدو على حرصكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتقافتون ألا يدخلن مهل يوم عليكم مسكين وغدوا على حرد مقادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أكن لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كن قلنا قال أوصلهم ألم أقل لكم له لا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إما كنا أقويين فس ربنا أي يبدلنا خير منها إما إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إما للمستقيمين عند ربهم جنة عيب أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ إِنَّمَا لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ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 لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذنون فاجتباه ربه فجعله من الصالحين